وَاهْدُ إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَاهْدُ إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ الَّذِي سَوَاءً يُرِدْ فِيهِ <تصفيق> வில வி وَمِنْ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِمَامٌ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي طَهيرَ الْبَيْتِ يَا لِطَائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالسُّجُودِ وَال அடியா uh, ليشهدوا منافع لهم وينكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعاب فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم اللي பூத்தஃசிய ஃபுல் வைத்தில ذِكْرُ أُمِّي وَأُمِّي وَامْحُرُ مَا تِلْهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّ وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزين don no.